scandinati ابيتش كان دينات البوت اللي كانت عندهم هاد الشخور الليش كان عندهم الصدق والد الأبو يشكن عندهم الصدق ولد الأبوت وربي إسرائيل أبو حسيرات آه آه آه آه, آه اللي انتفن عندهم الصدق ولد الأبوت بابا سالي أبو حسيرات اي المشير نتيبوت دوج معك عبّيني انزور بابا صلي من غير وما يدويني اي المشير نتيبوت دوج معك عبّيني اي من غير وما يدويني ما بيش من الحالين بديت أجي وتشمعوا العجوبة نعود لكم شريت في ناتيبوت المحبوبة عند الصديق مشيت بابا صليم ولي لهيبا زورت قبره وبريت وبي زخوته دواني يلمسي لناتيبوت بجمعك عبيني أنا زور بابا صليم ونغيره ما يدويني عجبصديق ختييرة مشهرة عملليها قيش كان ييع غيرزة بشقوتها كا بر النشإموننا عند كبيرة دو غير المافلكاسستك مولت بحصيرة ب صين ني المشراتيف دجمع معكبيني انزرب صلي من غير ماذاويي شمعوا نشمو الجيخوت صفات المقبولة بتكنسة يطهاري كانت شبعين عم قفولة لكن يدخل كنيموت جابا صلي وحلها يجي المشي اياها بالجيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبوت رج معك عبيني نزور بابا صلي غيره ما يداويني حرو في اننشزته مصبة حب قطول رجله عج تشوف زوب غب صلي سرط قال ترز بشوب قكطح على رجله وقول الصبق داي المشنابيب د معكبيني انز رببي صرائيل من غير مايدوي واحد الولياء بلا صغار جات الصدق في ليلا دخلت لحن دول الدار كاتب كيكي لهبيلا شفت معاكل ومطار عيا ما صاب لحيلا قال شوي يشد الصبر شير في حالك هذي الليلة برحل الشليح واحد النهار قال لو شير بلا تعطيلة قلها مشت ولد زوجت الصغار عام أخور عند هالميلا والدت جوج وليدات وبيشخط بابا سالي ايطلق حجام الوليات يفرحوا مولانا العالي المشي لناكي بوت دوج معك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يدويني لي ووقح كانت معدوماغررب النصحيح مقدات مع حكوما بررك نرد لحرج بيتشوب شليماليشيبا ولايسح ببا صلي المستيبود جمع كبيني انزر ب ص منظ ماني المغبناكتك الببا عليهليجات بيت من حونقلش مع زورلي عيت داها الحجنا ولا ش ببقلي لكلمات لتههن ووفكيا بابالي الصدق جاتوا ببينا زراوا ذموحوا كلمو جاتوا قلهم أروا هالهنا وشعلت لتات الشمعات وما وقفات التسنة ضارت كسافت لبني طابرات بالفرحة طحت تغشت وتشغرت على بابا سالي يلمس لني تبوت دج معك عبيني نزور بابا سالي من غيره ما يداويني أبياد اللي كان في داره فرشاني المشهورة ويشعد من كانزاره تفيللت بلاد الطورة يشعد من شاف خياله يفكم من كل ضرورة وأنا معكم أكواني المشير نتيبون دج معك عبيني أنزور ضبا صلي من غيره ما يداميني م الحخنا علي شير عند بالية بيبر خد ببا صي حجدك عند مقلية يحظهم لانا الع يفكو من كلبلية كون خلس بوه لغالي ببا صين عاني المشرنابي تجمعكبيني اوزر ببا صلي غر ما يذاوي ض المهور عطبه الله عبيية حفظ مقطام البحور أشجه عادية يررحبوه في القبة المزرةبهية يغني الصيق المشههور ببصيد وعي المسلنااتب تجمع جبيني انزور ببص الغير ما و؟ נתיבות קום צפור רהט לבט מקבולה בלעדון עוים ולוצר עט ופורחה מקמולה נפרחו בסטיח אל מחצר בבשל עדו עייני אל משל נתיבות דוגמא כעבני נזור בבשל מנברו מידוויגי גדול בתורה ומעשים יאללה לאללה לאללה زم الومد بنشب يلالالال بنا بنتي بوت خامشيم يلالالال زخارب أبو حصيره وترتي اللالال היה מלא מבקרים יא לה לה לה לה סתם חמך ותיירים יא לה دييد عيمية لا لا لالا عون لخها عجو مية لا لالا أمليم جميعيت ممييا لا لا لالا ربش ررائنا ب حشوتلالا בשם כבוד מנוחתו יא לה לה לה לה לה يتسيل يلالا ييد برعم م تحت يا لا لالا بينو مشيحنو يلالا بم بمهراكت ص بخ مصبح بوحاسرا